وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعذوة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 لِيَمْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَى عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشرتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إن هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ إِذْ تَلْقَؤُونَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُم ويقللكم في اعيونهم ليقضي الله أمر كان مفعولا وإلى الله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 فَلَمَّا تَرَآءَ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَى أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 خفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ ایلی هم علا سواء الله اللہ لا يحب الخائنين وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا انهم لا يعجزون واعد لهم مس تطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُبْلَمُونَ